والمرسلات عرفا فالعاصفات عطفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء خرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أتجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم إذن للمكذبين ألم نهلك الأولين؟ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين